موقع رياض القرآن يقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشما تذروه الرياح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 ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصا ووجدوا ما أملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد وإذ قلنا للملائكة استدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم أذو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم اتخذ المضلين أبدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم, فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا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 يجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا, واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعل على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرأ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 وتلك القراء أهلكناهم لم ما ظلم وجعلنا لمهلكهم موعدا.